اسِفَتَمَنُّوا الْمَوْتَ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ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 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْتُمْ جَارَةً عَوْلَهُ وَنِفْضُو إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا